أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَثُرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِي وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَ تاتيهم رسله بالبينات فانقلو ابا شعري دوننا فكفروا ترنوا تهن الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا أَلْبَنَا رَبِّ لَا تُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَنُبَأَنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ மீன்பிலிவி والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذاك يوم تغرب وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل الصَّالِحَاتِ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّ تنتجري من تحتها الان ارخاني دينا فيها ابدا ذانكلف